بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشن مهربان يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي فيغنبر صلى الله عليه وسلم بردوام لخواب الترساء بجوي كافران ونا بمكان مكة بجومان خوازن أيكار بزيّا. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وشين أوبك وكلب برد قارتو وسرش كلاوبوت براستي خابوي كذي كان أجداده. وتوكل على الله. وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلًا فشت هرب خواب بستة وخواب بستة في زربيت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله يتغاهون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل خوا دايننا وبوهيس آدميك دودلنا وسنجيدا وخوا أو هاو سرانتان كظهاريان لقلدكان پیان دەڵێن ئێوە وەک وقت پشتی دایک بۆ ئێمە بو ایما و خواب کرکرا و کان تانی نکردو تکرتان، او قصی سرزاد چی خواج و تیراز دلیه، هر آویج رنمونی خال تی دکاد بورای جای راست. ادعو ل هو اقساط وعده الله، فایلم تعلم. وآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أوبكر كراوانبنا يباو تيامبان جامبكا ئەوە راست را بلای خواوا انزا اگر باوچیان ناسن تا بەناویانەوە و بانجیان بکن ئەوانە برای آینی و دوست و هیچ هیز گناه اکتان لسرنی لو بانکر ندا کب نزانین گتبیتان پیش هاتنی ام آیتا بلام گناه بار دابن اگر بدل و بدست انقصد بیکن و خوالی برده میهرەبانە.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 وقالوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا فيغنبر صلى الله عليه وسلم لخدي برواداران بوخوايان لبيشترا خيزان كاني شي دهيش برواداران وأواني بنسب خزمي يكترن أقر مسلمان بن لقران خو دا بو یکتری ل میراد لیکتر برن ل ایماندارانو کوثران که خزمنین مگر خوتا ان چاک ببخشین یا وصیته بە دوست و خۆشەویستانتان تان بکن او بریاره لقرآن دا یا للوح المحفوظ دا نو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيريان بخار وكاتيكا پايمان مانور قرل لبيغمبران حرها لتو نوح إبراهيم وموسى وعيسى كريم مريم ولها مويمان بايماني بهزو بتوما نورقر ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما بو او اخواه فرسيال الراس قويان بكاد دربالي راستيانو سزاي فر إيشو آزارش آماد كرد وبو بباوران يا أيها الذين آمنوا ذكرون عمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أي أو كسانك باورتن بیر لطاکو بهری خواب کنو بسر تانو کاته لشکری چی زور تان بو هاد لزنجی خندق دا انزا ایم بای چی بهیز من بو نردنو لشکری فرشتش که ایو نتان بینین و خواب وی ایو دیکن بینایا اذ جاؤوكم من فوقكم ومن من اسفل منكم. وا اذ زاغت الابصار و بلغت قلوب الحنادر بالله الغنون كاتبه باورانه رشان بو هنان لسروتا نوو لخوارتا نوو تفاردوري مدينه انغرد و تا وكان ابلق بونو ظل كان لترسا يجتبون قرو و غماني بخوادبر هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لبدا إيمان داران تاقيك رانوو راوشان رانبا راوشان دنيا جتند وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا که دور و کانو آوانی لذی عنده نخواشیه بو و تی آن خواه پیغمبرکی بزجل تفردان هیز برایش شامپیناداین. و اذ منهم یا اهل يثرب لا مقاملكم فوجوا و يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وكاتي دستي لونى كان وتيان أي دانشتواني مدينة إيرجي ما نواتانية دي بقرينوا وكو مالي ترلوان مولتي قرانوا لبيغنبر صلى الله عليه وسلم دخوازن. دیان ود خان وکان مان بی و روتو لە لکا تیگ داواج نبو دایان ود ئەوان تنها ما بستین حالها تنبو وَلَو دُخِلَتْ من مِّن أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا واگر هيرج بهن را تسريان لها مولاچ مدينوه إنزا داواي كافربونو زنكردن يعن لأبكراي الدجبتو أي محمد صلى الله عليه وسلم داوايان بجيدهين أو بجوهان دكردن وأم داوايان دوانه دخز ماويتي كم نبيت ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأذباب وكان عهد الله مسؤولا بیگمان اوانه لپیش امرودا و پیمانی بخواد ابو کلا غزا ده پیش هل نکنو رانکن و پیمان درا بخوا خاونکی لپرسراو ده بیب قلن الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا ای محمد صلى الله عليه وسلم بدور وكان بليه. حالاتن سود تان پینا لە اگر لمردن یا کشتن هەڵبێن بین بدزنەوە بدزنوا جالو کات دا و خوشی جیان تان ماوەیەکی کەم ماوی چی کم نبیه قل من من الله ان اراد بكم أن او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا بلايك شئ أو كسي ايو لخوا دفاريزي اگر خوا زيانو خراپا يا بزيو رحمتي بو ايو بي بيزغا لخوا بو اوان نيا هس ويارمتي يارمتي داريك قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا بَيْغُمَانْ خوَادَ زَانِبَوْ كَسَانَتَان كَسَارْتْ كَرَوَوْ قَرَيْنَ رَوَيْ مُسُلْمَانَ الْلَجِهَاد كَبَبْرَادَرَكَانِ يَنْضَلِ ورن بولای ایمو خویان دادزیو لدی هاد اوانا نایان بودنگو غزا زور بکمین بی اشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليک تدور أعينهم كالذی يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَقَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا لَآثِي أَوَي مُسْلْمَانًا تُسْرُوكًا إِنْ زَاكَاتِ ترسوبين جَنْقَوَا تِرْسُوبِ دایان بینی بە جۆرێ سەیرت دەکەن لە ترسی جەنگ، چاویان بملاو و لادا دەسووڕێ، بە کسی کەسێ مرگ مەرگدا بێ هۆشی بسر دابێ، بەڵام کاتێ ترسەکە ما و نەما، بە زمانی تیژ زمانان لێ درێژ دەکەن و داوای غنیمەان لێ دەکەن، کەتی ترروک و ڕژدن لەسەر ماڵ و غەیمەت. ئا ئەوانە باوەڕیان نهەهێنا بوو، بۆ یەخخوا کردەوەیانی اخوا کردەوە و ئەمە بەلای خواوە کارێکی ئاسانە.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 مەڵەکان کە لەشکران هینا بو نەڕۆیشتون و ئەگەر ئەو کۆمەلانە بگەڕێنەوە بۆ سەرمەدينینە. ئاواتیان دەخواست کە لە ناو عربی دەشتتە چیەکان بە دووربووونایە لە ترسی جەنگ لە دوور و پرسیاریان لە هەواڵی ئێوە بکردایە و ئەگەر لەناو ئێوە دابووونایە جەنجیان نەدەکرد زۆر بە کەمینەبێ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سؤال أخوة براس تيل في غنبر صل الله عليه وسلم بوأ وهي سن مشقي وبيشواتي تاك بوكسر بهي واي خواو باداش تروج دوايا وزورياد إخوادكات. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَكَاتِ إِيمَانْ دَارًا أَوْ كُوْمَلَانَيًا يَنْدِيدٍ كَلَشْكَرِيًا هَيْنَابُ بُوْسَرْ مَدِينَةً وطیان اما او بلین اخواو پیغنبرکی با ایمیان دابو واخواو پیغنبرکی راستیان فرمو او همو هیزی کفره تنها ایمان ملکتیان بیزیاد کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدەلو تەبدیلە لە ناو بڕواداراندا پیاوانێك هەن ڕاستیان کرد لە ئەو پەیمانەی کە دابوویان بەخوا ئینجا هەندێکیان نەزر و بەڵێنی خۆی بەجێ هێنا شەهید بوو هەندێکیشیان چاوەڕوانن هیچ گۆڕانێکیان لە بەڵێنی خوادا ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله يتو بعليهم إن الله كان غفور الرحيم. بوأي أخوة بعد عشر راس جو يام بدات توه بهو الراس تي كان يانو وسزاي دور وكان بدات أجر بيبه يا توبة <تصفيق> لي بردي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وخواك أفركان أحزابي جراندوا دوا ورقوا بولاتي بوولات خوايا هيت خيروا آواتي چيان دسنا اخوا ايمان داراني لزنگ پاراست به با هاي بيتوندو فرشتو كافراني پرجو بلاو كرد واخوها ميشب هيزي بده صلاتا وانزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريق تقتلون وتاسرون فريق واخوابني قريديك فجيري اوان يان كرد هنان يخواره ولقلا كانيان والترسي خستناو دليانوا کومله چي بديل دگرن وامرثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارض لم تطؤها وكان الله على كل شيء قدير دوای تیاتونی اوان خوا و خانو سامانی اوان داب هر وها زوی چیش کپیتان پیان نابو وخوا بسر هموشتیگ دابتوان یا ایوها النبی قل لأزواجك ان کنتن نتررن الحیات الدنيا وزینتها فتعالین إِن كُنتُنَّ تُرِرِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا أي پیغمبر صلى الله عليه <تصفيق> وسلم بخيزان كانت بلي اگر اي الدنيا دنيا ورازاوي اوتان دوي ديها موتان ورن متعتان بيبدم متعبرا وشتمك كدريعة آفرت الطلاق دراو، والطلاق تام بدم الطلاق دانش يتاكو بيزان. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدن للمحسنات منكن كن أجرا عظيما. و اگر و خواو پیغمبر که پاداشتی روزی جدوائی تانده بی او بیگو خوا آماده کرد و بو ساکر کاران لی ایو پاداشتی چی یا نساء نبی من یأت من کن بفاحشت مبینت لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا أي خزان كانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر کام لئے و گناهیشی گو رب کاد سزائب و دو برابر دکرت و تر و ام دوقات و بو خوا وَمَنْ يَقُنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَرْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا أي خيزان كانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر کام لئے والأسر جورالي خواه پیغمبرك بردوان بيت و کردوی تا بکات دوو در پاداشتی پیدا دین و روزی چی تا کو خوش من بو آماده ول لبهج دا یا نساء نبی احد من النساء نَتَقَيْتُ النَّفَلَا تَخْضَعْ نَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اجناني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اي وو وك هيت يقل افتاني ديكنين اجر خوطان بباريز نول اخوا بترسن نظم ن وکو آویکه دلی نخواش دارونی نزما نیازی خراب کات واقصیت ها کو بدیب کن. وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج رج ن تبر رج الجاهلیت الاوله واقم ن الصلاه وآتين الزکات الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم ليس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولما لكاني خوتان من نوا وزينة وجواني خوتان درمخن لنا وخلطينا محرم دا وكو خودر خستني آفرتاني سردمي نفامي كم بيش اسلام نواجبك نوزاكات بدن و جورایلی خواه پیغمبر کئی بکن براستی خواه و ای آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر جورا پیسی و گناه اگلئے و دور بخاتوو پاکو خاوین تا مبکاتو بتواوی و اذکرن ما یتلا فی کن من آیات الله و الحکمه ان الله كان لطیفا خبیرا وبير بكانو لو يدخو اندرياد لما لا كانتاندا لاتكان اخوا ودناي فرمودكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم براستي اخوا ودبيني اغاداره إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين.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 پیاوانی هەمیە جورایل جو و ئافرەتانی جورایل و پیاوە ڕازگۆکان و ئافرەت ڕازگۆکان و پیاوان و ئافرەتانی خۆگر و بە ئارام و پیاوانی لە خواتررس و ژناانی لە و پیاوان و ئافرەتانی بەخنده و پیاوان و ئافرەتانی ڕۆژبەوان و پیاوان و ئافرەتانی پاک و پیاوانێ کە زۆری یادی خوا آفرتانی کزور یادی خوادکن خوا آمادی کرد و بو همو یان لی خوشبونو پاداشتی گوره وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضا الله ورسوله رسوله امرن ان یکون له الخیرت من امرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَرِ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا بوهیس پی او آفرته چی باور دار نیا کات خواه پیغمبر که بر یاری هر کاری چیاندا بوهیان نیا کسر پشک بن لکارکا ياندا و هر کسر پیسی خواه پیغمبر که بکات او براستی گمراب و بگمرابونی چی اشکرا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 وكان أَمْرُ الله مَفْعُولًا بيرب كرواكاتي دادود بكسي كزايد كوري حارثي بهري بسر الدارشتبو تويش تساكد لقل دا بآزاد کردن و پرورد کردن خيزان زينب لأي خود راقر و بيهالاو بترسا لدل خود داشتاك دشاريتو وكخوا آشق رايدكات ولقصي خلق دا لکات اگداخواشی او ترکلی بترسی انزا کات زید پیوستی بو زینب نمو تلاقی دا ایم او زینب من لی ما رکردی بو اوی هیز نارحتی و تاوانێ نەبێت لسر ایمان لە مارەکردنی رکردنی جنانی با کرکراوکانی اندا کات پیوستیان پیان فەرمانی خوا اندان و فرمانی خواب ما زینب دراو و براویا ما كان على النبي من حرج في مَا فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدر مقدورا. هي سنا رحتي وتاباني على سربي غنبر صلى الله عليه وسلم نيا لما ركضني زينب با دان را بخوايا لنا پیغمبرانی لمو پيش ده و فرمان خواج بريار چي بريار دراوه يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا کساني كف يا مكان والأخواة ترسنو بيزقال أخواة لكسي ترنا ترسن خوا بس دير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلى الله عليه وسلم باوچی هیس یگ لپی آوکان تانیا ئەو او نردراوی خواو کو هەمینی همینی پیغمبرانا بە هەموو زانایا یا ایوها الذین آمنوا ذکروا الله ذکرا کثیرا ای ئەوانەی ای هێناوە هیناو زور یادی خواب کن وسبحوه بکرة بە پاچی یادی خوا بکەن بە بەیانیان و ئێواراندا هو الی یصلی علیکم وملائکەته لیخرجكم من اڵظڵمات ئەو باو هو يو كان تاريخ كانوا در تاندينه براو نور و روناكي ايمان و اسلام ايمان داران تحييتهم يوم يلقونه سلام و لهم اجرا كريما راجه باور دجن دغن خوا بخيرها تنيا بوشي السلام و خوابا داشتی چاچی با کردون يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمان اما تومن نردوا بخلشي بشايهت ومجددر وترسينر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا و بە بانک بۆ ڕێگەی خوا خواب فرمانی اوو ترای چی رونا کروا و بشیر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا و مجدب دب ایمان داران کبیگو من با اوان هیا به رو چی گوره ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا جرا لي كفران ودروان مكه جامد باازرداني اوام بوتو فشت حرب خواب بسته وخفا بسك فشت وان بيت يا ايها الذين امنوا أنا كحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعترضنها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا أي اواني كباورتان هين اوه كاته إيمان ايمان دارتان ما ركر لپاشان لپش اوه لا انطلاقتان دان اوه لا سريان نيبو ايوه هيد عدهيك هالجميرن كواتا متعيان واتا پوشاك ونوين بود الخوشيان طلاق يامدن بالطلاق دانيشيدوانو بيانا. يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتين تأجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله 119. وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمان ايم حلال ما كربوتو أو هاو سرانت ريت بيداون هروها أو كني زكاني خواهد دستوی خست، بەهۆی زالبوند بەسەر کافران داو، با من حلال کردوید. مامت مام تو، کتاني پورد، و ات خوش چی باو کتو، کتاني خال تو، کتاني پورد، و ات خوش چی دای کت ئەوانەی که کۆچیان کرد لەگەڵت هەروەها وها ئیماندار چی خۆی اگر بە پێغەمبەر بە پیغمبر ئەگەر پێغەمبەر اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویست ماری بکات. ئەمەیان تەنیا بۆ تۆ دروستە بەجیا لە ئیماندارانی تر بەراستی ئێمە دەزانین چیمان پێویست کردووە لەسەر ئیمانداران دەربارەی هاوسەرەکانیان و کەنیزەکەکانیان لەبەر ئەوەی هیچ لەلات زەحمەت و گران نەبێ کە شتانێکت بەجیا لە موسولمانان بۆت دروستە وەخوا لێبووردەی میهرەبانە تشاؤ مەن تشا منن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 والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما أي محمد صلى الله عليه وسلم سرى هريه كيل خيزان كان دويز دواي خا و هريه كيلواند ويست بيشيب خو به نبولاي خاد و هركامد بوي بينلات لواني وازدله هناون هيد جناه كد سرنيا او سر بشکر کە نزیکت و دل یعنی پیګش وە تا و نخون و بن بەوەی کە داون و خفا د زانيبویکره دل تان دا و خفا زانای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 هز افراتیک بوت حلال نیو ناشت و ان بیان گوری به ها وسرانی تر مگر و کنیز یک به بی تخاونی و خوا به هموشت یک دات ساودیره یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا نبي الا ان ان لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا اطعمتم فانتشوا ولا مستانسين لحديث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 129. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 120. إن ذلكم كان عند الله عظيما ای اوان ای باورتان هیناو مسنا جور و بو مالکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر ریگتان پیبدری بونا خواردنیک بی اوی چاوروانی پیگیشتنی بکن بلام اگر بان کران بونا خواردن او سابرونا جور و اینجا اگر کتان خوار بلاوی لبکن و ممین نو بو بوقس کردن چون که براستی او آزاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی شرم دکاد لیتان کە بیدنگا بلام خاله وتنی حق شرم ناکات و هر کات داوای شتێکی ناو کرد لە هاوسەرەکانی سرکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لە پشتی پردو لێیان داواکەن او شیو داوائکرد نتان خوانتر بو دلی ایو و اوانیش به هیچ شیوه بو ایو درستنی ئازاری دلی پیغمبری خوا بدەن و هر نابێ خێزانەکانی پاش خوی مارە کن براستي أو آزارداني دلو مارا کرناتان بلاي خواه و گناه چيزوار گوره ان تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علیما اگر هرشتك آشكرابكن وبيلين یابي شارنوال ولا دا او براستي خواه به بهمشتك لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ها وسران بيغمبر صلى الله عليه وسلم حج جناه 46 اغر بي حجابا لايباو تشانو كورانيانو بريانيان وبرازا كانيانو خشكزا كانيانو لاي, خشك لاي افرتان هاودينانو لاي غلام كنيزان خويا ولاخواب ترسن براستي اخوات ساوديرو اغادار بسره موشتيغدا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما براستي خوفا ورجتكاني سلا واددا لسربيا غم برسل الله عليه وسلم أي أوانك باورتا هنا وأش سلاط سلام زوري لسربدا إن الذين يؤذون الله رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا براستي كسانك كآزاري خواه في غمبر كيددن خواه نفريني لكردون لدنيا والآخرة دا وسزاير رسوى كريب ذكردون وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المؤمنين والمؤمنات بِغَيْرِ مكتسب فقد احتموب تن وإثم موبين ووكسانك ئازاري پياوانو آفرتانانی ایماندار أداً بێ ئەويه تا چیان کرد أو بێ بُهْتَانُ باستي ئەوان بختان گرتو يا أيها النبي كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلی بهاو سران تو با تو با, با آفرتانی برواداران با عباکانیان بدن بسر خویان, خویان و جوانیانی پیدا پوشن اون بناسرێن بناسرین بداوین پاک تا با و آزار ندرین و خوال خوشبوی مهربانا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا بَرَاسْتِي <تصفيق> أَغَرْ كَوْتَايِنَ هَيَنًا دُورُوَانَ وَكَسَانَيْكَ لَدْضِلِّيَانْ دَانَ خَوَشِهَيَو خرو پا گنده ئێمە تۆهان ل بە دا لە تو دا دا پاشان ماوەیەکی کەم نەبێ کردن ل د جیان طاشان ماوی چی کم نبی ل دا دراو سید نابنو دردکرین ملعونین اينما ثقفو اخذو و قتلوا تقتیلا اوان نفرین لیکراون له هر چوی بر کوتن بدیل د جیرینو هر سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا باو لنا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أي محمد صلى الله عليه وسلم خلق برسيارد ليدك اندربالي برقبوني رجد وائي بلزانيني برقبوني أو لا يا تو تزانيت لو أنى روجي دواين زيك بيت بلام خلق نازانن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. براستي إخوان فريني اللي بيباوران كردو. آجري هالجر سايبو آما خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. با همیشهی تیدا دەمێننەوە هیچ پشتیوان و دا داری چین نیا یوم تقلبو وجوههم هم فی النار یقولون یا لیتنا اطعن الله و اطعن الرسول را و کدمو تاویان ئاگری دوزق دا ام و او دیو دەکرێت دەڵێن خۆزگە گا وهي الرسلة هكذا قلبه و قالوا ربنا إننا أطعنا وسادتنا وكبرانا فاغلون السبيلا عند لهضوى أي وتركي وبنت يقول هذا الأمر بالرسلة بهذا الشبط ومتعل لقد قلت في علم أن تن글 رَبَّنَا آتِهِمْ عَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا أي فروردغان دو برابر سزا يام بدا وبر نفرين گوري خوتي ام بخيت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي اواني باورتان هنا وقع اوكسان ما بن كموسى ين آذار داو تومت ينبو كرد زا خوا موسى ينبو كردو لويدا موسى لا يخوا الرزو ليهبو يا أي أوانيباورتان هنا و الأخوات السنوبالز كربن قسي راستو درزبكن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کردەوەکانتان چاک تان تاکد دکاتو، لتاوان کان تان دبیو. بیو هرکس خواو رایلی خواه بکات او براستی سرکوتنی چی گوری بدسه ناوا انا عرضن على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واسفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولًا بيغمان ايما سپارده من نشاني آسمانكانو زویو تياکان دا هل گرتني امانتي دينداري من پیش نیار کر بوين بلامهی تيان رازي نبون که هلی گرنو ترسان لو امانتا كتي آدمي او سپارده هل گرت براستي آدمي زور نزانا لأعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وإخواص زائب داد فياوان آفرتان دورو فياوان آفرتان هاولدانر و لپیاوان و آفرتان ایماندار توبه ورگیره و خواله برده مهربانه.